بسم الله الرحمن الرحيم عمليات الاستشعارات المباركه والمباركه والمرتدين في ظهور يوم الاربعه الموافق للواحد والعشرين مر بينا ل ا خ ر نفذ فارس الاستشهادى ا كما ي ن ب حسن عبد ل ق ا ر عبد تقبل الله وعملية تقبل شهادته الاستشادي الله ما م ي س تندخل بالقصر الرئاسي الذي يقيم فيه كما ب ا ر س ؤ و ل ي ح ك م ت الردة وقيادة ا ل ل ي ي ي ص ب نحسبه الأفارقة التنفيذ بالعملية أ في قدم د داخل أكثر أماركي لتحصين القصر لتحصينا ا ا ل ئ ي وتحديد في المنطقة التي يسمن فيها رئيس المنطقة ر الردة ورئيس الردة للإفجار د كومد م ا اختزى ن ونتيجة ق المكان ودمرت بعض المباني داخل القصر وكان قتل أ ك ث ر م ن اعضاء البرلمان و ط ب ا ت ا ل ر د ة وكبار المسؤولين ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى مسؤولين من الشركات ا ل أ م ن ي ة وقوات الاتحاد الافريقي أ ف ف ر ر ي ي ق و و و وقوع قاموا العملية الصليبيون بمحاصرة القصر الجمهوري ونشروا البابات ي المحيطة المناطق معتقلوا ل من به ب عدد ل م ا ن ي والمرتدين الذين يعملون في ن ا ل ص الوصول ر ومنعوا وسائل الإعلام من إلى مكان إلى ت ف د عملية الاستشهادية وقد بلنا الشيخ على ا قام عدد من م ي ي ش المصحف ت ا ر في أول هذا الأسبوع ت مجموعة من ا ل ي داخل مسجد في م د ي ر ي ة و ج ه ا من مقديشو و ث ل م قام بالاستجمار ب أ و ر ا ق المصحف ورميها في المراحل ي واثرى مقديشو هذا التعدي الغيرين الله كتاب قضى بكل في على أعدين في ولله ت عز ت ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ح ر ك ة الشباب المجاهدين الخميس أحادوا الأشياء عام الموافقة مارس عام لآخذ للهجرة من من ربيعين أشهر شهر 433 2012